بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الخامس والأربعون من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ موسى ابن راشد العازمي يقرأه عليكم عمر البساطي يقول الشيخ غزوة فتح مكة من بدايتها إلى نهايتها الفتح الأعظم فتح مكة هذا الفتح الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء ودخل الناس به في دين الله أفواجا وأشرط به وجه الأرض ضياءا وابتهاجا وقد ذكر الله تعالى هذا الفتح في القرآن الكريم في غير موضع فقال سبحانه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل اولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلهم وعد الله الحسنى وقال جل ذكره إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سبب الفتح وكان سبب غزوة الفتح أنه لما كان صلح الحديبية بين رسول الله عليه وسلم وبين قريش كان في أحد بنود الصلح أن من أحب أن يدخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه وأن القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين تعتبر جزء من ذلك الفريق فأي عدوان تتعرض له أي من تلك القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق كما ذكرنا ذلك مفصلا في صلح حذيبية فدخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده ودخلت بن بكر بن عبد ملات في عقد قريش وعهدهم الحروب بين القبيلتين قديمة وكان بين القبيلتين عداوات وحروب في الجاهلية فلما جاء الإسلام ووقعت الهدنة وأمن كل فريق من الآخر اغتنم, اغتنم بن بكر هذه الفرصة وأرادوا أن يصيب من خزاعة ثأرهم القديم فخرج نوفل بن معاوية الديلي في جماعة من بني بكر حتى بيتوا خزاعة ليلا وهم آمنون على ما لهم بأسفل مكة يقال له الوتير وكان منهم المصلي ومنهم النائم فأصابوا منهم رجالا فاقتتلوا إلى أن دخلوا الحرم فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر لنوفل بن معاوية يا نوفل إن قد دخلنا الحرم إلهك إلهك فقال نوفل كلمة عظيمة لا إله اليوم يا بني بكر أصيب ثأركم فلعمري إنكم لا تسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثأركم فيه فانطلقت هذه المجموعة من خزاعة هاربين وبنو بكر وراءهم بالسيوف حتى لجوا إلى دار بديل بن ورقاء سيد خزاعة فوجدوا الباب مغلقا فقتلتهم بنو بكر عند باب بديل بن ورقاء سيد خزاعة فقتل منهم عشرون رجلا وشارك نفر من قريش في قتل خزاعة منهم صفان بن أمية وحويط بن عبد العزة ومكرز بن حفص وعكلمة بن أبي جهل وسهير بن عمر وكان ذلك في شهر شعبان من السنة الثامنة هجرة ندم قريش ثم ندمت قريش على ما صنعت من مساعدة بني بكر في قتل خزاعة فعلم أن هذا نقض واضح لصلح عديبية الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الحارث بن هشام إلى أبي سفيان بن حرب وأخبره بما فعل القوم فقال هذا أمر لم أشهده ولم أغب عنه وإنه لشر ووالله يغزون محمد خزاعة تستنجد بالرسول ولما قدر القتال خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني اصحابه فقال يا رب اني ناشد محمد حلف ابينا وابيه الاسلد قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تا فلم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا اعتذا ودع عباد الله يا مددا فيهم رسول الله قد تجردا ابيض مثل البدر يسمو صعدا في فيلقنك البحر يجري مزبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لي في ذاء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم اذل وأقل عددا هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وصرت يا عمرو بن سالم فما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مرت بهم سحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه السحابة لا تستهل بنصر بني كعب ثم خرج قديل بن رقاء سيد خزاعة في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأخبروا تفاصيل الخبر وان قديشا ساعدت بني بكر على قتل رجال خزاعة ثم خرج هذا الورد من خزاعة راجعا إلى مكة خروج أبي سفيان إلى المدينة ليجدد الصلح ولما ندمت قريش على نقضهم العادة وتخوفوا سوء صنيعهم عقدت مجلسا استشاريا وقررت أن تبعث قائدها أبا سفيان ممثلا لها ليقوم بتجديد الصلح وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بما ستفعله قريش إزاء غدرهم فقال كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة وخرج أبو سفيان من مكة فلما كان بعصفان لقي أبو بن وقاء وأصحابه راجعين بن المدينة فقال له من أين أقبلت يا أبو وظن أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سرت في خزاعة في هذا الساحل وفي مطن هذا الوادي فقال أبو سفيان أما لئت محمدا قال لا فلما راح أبو إلى مكة قال أبو سفيان لأن جاء أبو ديل المدينة لقد علف بها النوى فأتى راحلته فأخذ من بعدها ففته فرأى فيه النوى فقال أحلف بالله لقد جاء أبو محمد موقف حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها ثم خرج أبو سفيان حتى قدم المدينة فدخل على ابنته رملة أم حبيبة رضي الله عنها فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوات عنه فقال يا ابني أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت بي عني قال بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك النجس فلم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله لقد أصابك يا بنية بعدي شرق ثم خرج أبو سفيان حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد وهassemble العقد وزنة في المدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قدمت هل كان من حدث قبلكم؟ قال ما عاد الله نحن على عهدنا وصلحنا يوم الحديبية لا نغير ولا نبدل فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم طالب أبي سفيان الشفاعة من كبار الصحابة فلما رأى أبي سفيان أنه لم يحصل على شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى يبكر الصديق رضي الله عنه فكلمه أن يكلم له رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أنا بفاعل ثم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكلمه أن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجديد العقد وزياده المدة فقال عمر رضي الله عنه انا اشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به وفي روايه البيهقي في دلائل قال عمر رضي الله عنه ما, ما كان من هلفنا جديدا فأخلاقه الله وما كان منه مثبتا فقطعه الله وما كان منهم مقطوعا فلا وصله الله فقال له أبو سفيان جزيت مني رحم من سوءا ثم دخل على عثمان رضي الله عنه فكلمه فقال عثمان جواري في جواية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج أبو سفيان ابتغى على علي بن أبي طالب رضي الله عنه عنده فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الحسن بن علي غلام يدب بين يديها فقال يا علي إنك أنبس القوم بنا رحما وإني قد جئتك في حاجة فلا أرجع عنك ما جيت خائبا فاشفع لي إلى محمد فقال علي رضي الله عنه ويحك أبا سفيان والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه فالتفت أبو سفيان إلى فاطمة فقال لها يا بنت محمد هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العربي إلى آخر الدهر فقالت رضي الله عنها والله ما بلغ بني ذاك أن يجير بين الناس وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ أظلمت الدنيا أمام عيني أبي سفيان فقال علي رضي الله عنه فياس وقنوط يا أبا حسد إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني فقال علي رضي الله عنه والله ما علم لك شيئا يغني عنك شيئا ولكنك سيد بني كنانة فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك فقال ابو سفيان او ترى ذلك مغريا عني شيئا قال لا والله ما اغن له ولكني لا اجد لك غير ذلك فقام ابو سفيان في المسجد فقال ايها الناس اني خرجت بين الناس ثم التفت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد قد اجرت بين الناس ولا والله ما اظن ان يغفرني احد ولا يرد جواري احد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انت تقول ذلك يا ابو سفيان ثم ركب بعيره وانطلق الى مكه تجمع قريش على أبي سفيان فلما قدم ابو سفيان على قريش قالوا ما وراءك أهل جيت بكتاب من محمد أو عهد قال لا والله لقد أبى علي وقد تتبعت أصحابه فما طأيت قوما لملك عليهم اطوع منهم له فجيت من أبي قحابة فلم أجد فيه خيرا ثم جيت من الخطاب فوجدته عاد العدو ثم جيت عليا فوجدته عليا القوم وقد اشار علي بشيء صنعته فوالله ما أدري هل ذلك شيئا ام لا قالوا بما أمرك قال أمرني أن أجير بين الناس وقال لي لما تلتمس جوار الناس على محمد ولا تجير أنت عليه وعلى قومك وأنت سيد قريش وأتبرها وأحقها أن يغفر جواره ففعلت قالوا فأنا جز ذلك محمد قال لا وإنما قال أن تقول ذلك يا أبا سفيان فقال له ويلك والله إن زاد الرجل على أن بك وجئتنا بما لا يغني عنك ولا عنا شيئا قال والله ما وجدت غير ذلك تهيئ رسول صلى الله عليه وسلم للغزو وكتماله الأمر ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تعد له جهازة ولا تعلم أحدا لأين يريد وأمر الناس بالجهاز فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على ابن عائشه عائشة رضي الله عنها وهي تعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه، فقال لها أي بنيته أأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجهزوه قالت نعم قال فأين ترينه يريد فصمتت فقال لعله يريد بني الأصفر وهم الزوم فصمتت قال فلعله يريد اهل نجد فصمتت قال فلعله يريد قريشا وإن لهم مدة فصمتت رضي الله عنها فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتريد أن تخرج مخرجا قال نعم قال لعلك تريد بني الأصفل قال لا قال تريد أهل نجد قال لا قال فعلك تريد القريش قال نعم فقال أبو بكر يا رسول الله اليس بيننا وبينهم مده قال صلى الله عليه وسلم ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب ولم يسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس الجهة التي يقصدها ثم اعلمهم بعد ذلك أنه سائر إلى مكة وأمرهم بالجد والتهيؤ فتجهز الناس وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل البادية ومن حولهم من المسلمين في كل ناحية بأن يتجهزوا معه فمنهم من وافاه بالمدينة ومنهم من لحقاه بالطريق كبني سليم فمن القبائل التي قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم وغفار ومزينة وأشجع وجهينة فاجتمع معه صلى الله عليه وسلم عسرة آلاف رجل دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل بأخذ العيون وسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يعمي عن قريش خبره فقال اللهم خذ العيون والاخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنقاب وأوقف على كل نقب جماعة وقال لهم لا تدعوا أحداً, تدعو أحدا يمر بكم تنكرونه إلا ردتموه بعث سرية إظم وزيادة في الإخفاء والتعمية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أبي قتالة رضي الله عنه إلى بطن إظم ليظن الظأن أنه توجه إلى هناك وقد ذكر أمر هذه السرية فيما مضى كتاب حاطب رضي الله عنه إلى أهل مكة ولما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيرة إلى مكة كتب حاطب نابي بلتعت رضي الله عنه كتابا إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ثم أعطاه امراه من مزينة وجعل لها جوع على أن تبلغه قريش، فقد أخرج الشيخان في صحيحيه مع علي رضي الله عنه انه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وزبير بن العوام وأبا مرفض الغنوي وكل نفارس فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امراه من المشركين معها صحيفة من حاطب النبي بلتعت إلى المشركين فاتوني بها قال علي رضي الله عنه فانطلقنا على أفراثنا حتى ادركناها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسير على بعيد لها فقلنا لها أين الكتاب الذي معك؟ قالت ما معي كتاب؟ فأنخنا بها بعيرها فابتغينا في رحلها فلم نجد فيها شيئا فقال يا ما نرى معها الكتاب؟ فقلت لقد علمت ما ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أحرف به لإن لم تخرج الكتاب لناك فأهوت إلى حجزتها وهي محتجزت بكساء؟ فأخرجت الصحيفة ثم فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لحاطب يا حاطب مع حملك على ما صنعت قال لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرأا ملصقا في قريش أي كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم فأحببت إذ فات لي ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي ولم أفعلوا كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انه قد صدقكم فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني أضرب عنقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد سيد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شيتم فقد غفرت لكم فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله عالم. وأنزل الله تعالى يا أيها الذي آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموادة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن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 وأول ما يقف الإنسان أمامه هو فعلة حاطب رضي الله عنه وهو المسلم المهاجر وهو أحد الذين أطلعوا الله صلى الله عليه وسلم على سر الحملة وفيها ما يكشف عن منحنيات النفس البشرية العجيبة وتعرض هذه النفس للحظات الضعف البشري مما بلغ من كمالها وقوتها وأن لا عاصم إلا الله من هذه اللحظات فهو الذي يعين عليها ثم يقف الإنسان مرة أخرى أمام عظمه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يعجل حتى يسأل ما حملك على ما صنعت؟ في سعة صدر وعطف على نحظة الضعف الطارئة في نفس صاحبه وإدراك ملهم بأن الرجل صدق ومن ثم يكف الصحابة عنه صدق ولا تقول إلا خيرا ليعينه وينهضه من عثرته فلا يطارده بها؟ ولا يدع أحدا يطارده بينما نجد الإيمان الجاد الحاسم الجازم في شدة عمر رضي الله عنه إلهم قد خان الله ورسوله والمؤمن فدع لي أرضي بعناق فعمر رضي الله عنه إنما ينظر إلى العطرة ذاتها فيثور له لا فهيثرو لها حسه الحاسم والإيمان الجازم أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فينظر إليها من خلال إدراكه الواسع الشامل لنفس البشرية على حقيقتها ومن كل جوانبها مع العطف الكريم الملهم الذي تنشئه المعرفة الكلية في موقف المرب الكريم العطوف المتأني النظر إلى جميع الملابسات والظروف فوائد الحديد قال الحافظ بالفتح وفي قصة حاطب رضي الله عنه من الفوائد واحد أن المؤمن ولو بلغ بالصلاح أن يقطع له بالجنة لا يعصم من الوقوع في الذنب لأن حاطم رضي الله عنه دخل في من أوجب الله لهم الجنة وقع منه ما وقع اثنان وفيه الرد على من كثر المسلم بارتكاب الذنب وعلى من جثب تقديده في النار وعلى من قاطع بأنه لا بد وأن يعذب ثلاثة وفيه أن من وقع منه الخطأ لا ينبغي أن يجحده بل يعترف ويعتذر لا يجمع بين ذنبين اربعة وفيه جواز التشديد في استخلاص الحق والتهديد بما لا يفعله المهدث تخويفا لمن يستخرج منه الحق خمسة وفيه هدك ستر الجاسوس ستة وفيه من أعلام النبوة إطلاع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على قصة حاطب مع المرأة سبعة وفيه إشارة الكبير على الإمام بما يظهر له من الرأي العائل نفعه على المسلمين ويتخير الإمام في ذلك ثمانية وفيه جواز العفو عن العاصي تسعة وفيه أن العاصية لا حرمة له وقال أجمعوا على أن الأجنبية يحرم النظر إليها مؤمنة كانت أو كافرة ولولا أنها لعصيانها سقطت حرمتها ما هددها علي رضي الله عنه بتجريدها عشرة وفيه جواز غفران جميع الذنوب الجائزة الوقوع عن من شاء الله خلافا لمن أبى ذلك من أهل البدعة الحادي عشر وقد استشكل إقامة الحد على مصطح رضي الله عنه بقابة عائشة رضي الله عنها في حدثة الإفك مع أن مصطحن رضي الله عنه من أهل بدر فلن يسامح بما ارتكبه من الكبيرة وسومها حاطب وعجل بكونه من أهل بدر والجواب أن محل العفو عن البدري في الأمور التي لا حد فيها الثاني عشر وفيه جواز غفران ما تأخر من الذنوب ويدل على ذلك الدعاء به في عدة أخبار الثالث عشر وفيه تأدب عمر رضي الله عنه أنه لا يبغي إقامة الحد والتأديب بحضرة الإمام إلا بعد استئذانه الرابع عشر وفيه منقبة لعمر رضي الله عنه ولأهل بدر كلهم الخامس عشر وفيه البكاء عند السرور ويحتمل أن يكون عمر رضي الله عنه بكى حينئذ لما لحقه من الخشوع والندم على ما قاله في حق حاطب خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة متوجها إلى مكة ومعه عشرات آلاف من المسلمين ولم يتخلف عنه أحد من المهاجرين والأنصار وكانوا صياما وقد اختلف الرواة في ضبط اليوم الذي خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة والذي اتفق عليه أهل السير والمغازي أنه خرج في عاشر رمضان ودخل مكة لتسعة عشرة ليلة خلت منه واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا رهم كرثم بن الحصين الغفارية رضي الله عنه مرور رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر أمه ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو الدانا نزل فزار قبر أمه فقد أخرج الإمام أحمد في مصنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط الشيخين عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بنا ونحن معهم قريب من ألف راكب فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففداه بالأبي والأم يقول ما لك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني سألت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة لها من النار قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة لأنه إذا جاز زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولا، وفيه النهي عن الاستغفار الكفار. أسلام أبي سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى مكة فلما وصل إلى نبيق العقاب فيما بين مكه والمدينة لقيه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخوه من رضاعة من حليمة السعدية وعبد الله بن ابي أمية بن المغيرة بن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم عتكة بنت عبد المطلب وأخو ام سلمة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم لابيها أما أبو سفيان فقد كان يألق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وليفارقه قبل النبوة فلما بعث عذاه وهجاه وهجى أصحابه بقصائد كثيرة وقد رد عليه حسن بن ثابت رضي الله عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلالة فقد برح الخفاء أعجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أعجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء وأما عبد الله بن أبي اميه فكان من أشد الناس إذاءяً للرسول صلى الله عليه وسلم بعد النبوة فلما لخيار رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يلقى منهما من شدة الأذى فالتمس الدخول عليه فكلمته مسلمة رضي الله عنها فيهما فقالت يا رسول الله لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي بهما اما ابن عمي فهاتك عرضي واما ابن عمتي وصحري فهو الذي قال لي بمكة ما قال فلما بلغ الخبر إليهما قال أبو سفيان ومعه ابنه جعفر والله ليأذنن لي أو لآخذن بيد ابني هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عرشا او جوعا فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لهما ثم أذن لهما وقال علي رضي الله عنه لأبي سفيان إيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف عليه السلام قالوا الله لقد أترك الله علينا وإن كنا لخاطئين فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن قولا منه ففعل ذلك أبو سفيان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فأسلم أبو سفيان وعبد الله بن أبي اميه وقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما إسلامهما وحسن إسلامهما وثبت أبو سفيان وثبت أبو سفيان رضي الله عنه ثباتا عظيما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين كما سيأتي في غزوة حنين وأما عبد الله بن أبي أمية فقد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح وحنين واستشهد في غزوة الطائف رضي الله عنه إفطار رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزوله بمرج الظهران واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى مكة وهو صائم والناس صيام معه وقد رب رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء على رأسه ووجهه من شدة العطش فقد أخرج الشيخان في صحيحه مع الابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد وهو ماء بين عصفان وقديد أفطر وفطروا. وروى رماء مالك في الموطأ بسند صحيح عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر ثم قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطار الناس وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل فتح في رمضان فصام حتى بلغ عصفانا ثم دعا بإناء فشرب نهارا ليراه الناس ثم أفطار حتى دخل مكة وافتتح مكة في رمضان وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد نوت من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمن من صام ومن من أفطر ثم نزلنا منزلا أخرى فقال صلى الله عليه وسلم إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطر وكانت عزمة وفي رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل الرحيل عام الفتح في ليلتين خلتان من رمضان فخرجنا صواما حتى إذا بلغنا الكديد فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر، فأصبح الناس منهم الصائم ومنهم المفطر حتى إذا بلغ أذن منزل تلقاء العدو أمرنا بالفطر فأفطرنا اجمعين جني الكباث وانكشاف ساق بن مسعود رضي الله عنه ثم أخذ الصحابة رضي الله عنهم وأم في مر الهراني يرنون ثمر الكباث، فقد أخر الشيخان في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه، فإنه أطيبه. قال فقلنا أكنت ترعى غنم يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وهل من نبي إلا وقد رعاه؟ وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في من يجتني فجعل أحدهم إذا أصاب حبة طيبة قذفها في فيه وكانوا ينظرون إلى دقة ساقي بن مسعود رضي الله عنه ويرقى في الشجرة فضحكون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسه بيده لهما اثقل في الميزان من احد وكان ابن سعود رضي الله عنه التنا من شيء جاء به وخياره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إشعال النيران وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجر الظهران يعيشاء إذ أمر أصحابه بإيقاد النيران فأوقذ النيران فكان من ضرب مهيبا النيران من الأرض واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه هجرة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجحفة لقيا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه مهاجرا باهله وعياله الى المدينه وما كان يعلم عن امر جيش المسلمين فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم به فرحا عظيما وهو اخر من هاجر الى المدينه لان بعده تم فتح مكه والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا هجره بعد الفتح قال الحافظ الفتح اختلف في الوقت الذي أسلم فيه العباس رضي الله عنه فقيل أسلم قبل الهجرة وأقام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك لمصلحة المسلمين رأى ذلك ابن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي إسناده الكلبي وهو متروك ويرده أن العباس أسر بدر وقد فدى نفسه وأما قول أبي رافع رضي الله عنه في قصة بدر كان الإسلام دخل علينا أهل البيت فلا يدل على إسلام العباس حينئذ إذن، فإنهم كان ممن أسرى يوم بدر وفد نفسه وعقيل ابن أخيه، نفسه وعقيل ابن أخيه أبي طالب، والمشهور أنه أسلم قبل فتح خيبر، ويدل عليه حديث أنس في قصة الحجاج بن عيراطة، وليس لأنه لم يهاجر قبل فتي، لم يدخله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أهل الشورى مع معرفته بفضله واستسقائه به. حديث ضعيف جدا قلت وأما رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة عن سار بن سعد رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر ومعه عمه العباس قال له يا رسول الله لو أذنت لي فخرجت إلى مكة فهاجرت منها او قال فأهاجر منها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم طمئن فإنك خاتم المهاجرين في الهجرة كما انا خاتم النبيين في النبوة فأذى حديث اسناده ضعيف جدا في سنده أبو مصعب إسماعيل بن قيث وهو ما ترك وأورده الذهبي في سير على بن وقال اسناده واهن ولقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله عنه وولده بالمغفرة فقد أخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند حسن علم العباس رضي الله عنهما قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس فقال إذا كان غداة الاثنين فأتني أنت وولدك قال غدا وغدا معه وغدو معه قال فالبسنا كساء له ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للعباس ولولده ولولده مغفره ظاهره باطنه لا تغادر ذنبا اللهم اخلف في ولده تحسس قريش الأخبار واسلام ابي سفيان بن حرب وكان الله سبحانه وتعالى قد أخذ العيون عن قريش فلم يأتيهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدرون ما هو فاعل فبعث ابو سفيان بن حرب يتحسس الأخبار وقالوا له إن لقيت محمدا فخذ لنا منه أمانا فخرج أبو سفيان ومعه حكيم بن حزام وابو بن أفقاء يلتمسون الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أربأ بهم عن الشرك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلة قربه من مكة إن بمكة لأربعة نفر من قريش أربأوا بهم عن الشرك وأرغبوا لهم في الإسلام فقيل من هم يا رسول الله؟ قال عتاب بن أسيد وجبير بن مطعم وحكيم بن حزام وسهيل بن عمر فأقبل هؤلاء النفر الثلاثة وهم أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء حتى أتوا مر الظهران فإذا هم بنيران كثيرة ففزعوا فقال أبو سفيان ما رأيتك الليلة نيران قط ولا عكته فقال أبو ديل بن ورقاء هذه والله خزاعة حمشتها الحرب فقال أبو سفيان خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعذكرها في هذه الفترة كان العباس رضي الله عنه يلتمس أحدا يخبر القريش بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستسلم ولا تقاتل فعرف العباس صوت أبي سفيان وهو يتحدث مع أبو ديل بن ورقاء فناداه قال يا أبا حنظلة فعرف أبو سفيان صوت العباس فقال أبا الفضل ما وراءك فقال عباس ويحك يا ابا سفيان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش والله فقال أبو سفيان فما الحيلة قال عباس والله لإن ضاف رابك لا يضربن عنقك في عجز هذه البغلة بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك تركب ابو سفيان اخذ العباس على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع صاحباه حكيم بن حزام وبديل بن أرخاء إلى مكة قال العباس رضي الله عنه فريدت به كلما مررت بنيران كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا من هذا فاذا راى بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته حتى مررت بنار عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من هذا وقام إلي فلما راى ابو سفيان على عبس الدابة قال أبو سفيان عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد ثم أقض يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وركضت البغلة فسبقته فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه عمر فقال عمر يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد فدعلي فلأضرب عنطه فقلت يا رسول الله إني قد أجرته ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أكثر عمر في شار أبي سفيان قلت مهلا يا عمر فوالله لو كان رجال من بني عدي بن كعب ما قلت هذا ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف فقال عمر رضي الله عنه مهلا يا عباس فوالله لا إسلامك يوم أسلمت كان احب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به يا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت فاتني به قال العباس رضي الله عنه فذهبت بأبي سفيان إلى رحلي فبات عندي فلما أصبحت غدرت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحكي يا با سفيان فلم ياني لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله فقال بي أبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله وإله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله خال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك أما هذه فإن في النفس منها حتى الآن شيئا فقال الأول عباس ويحك أسلم وشد الليلة إلى الله وأن محمد الرسول الله قبل أن تضرم عنقك فشيد أبا سفيان شهادة الحق فأسلم ثم قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله النابلس إن فيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المتجد فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من مار الظهران إلى مكة ثم الرسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران وأمر العباس رضي الله عنه أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها فحبسه العباس حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى لتصبح كل قبيلة عند راية صاحبها وتظهر ما معها من الاداه والعدة وبدأت القبائل تمر كتيبة كتيبة على ابي سفيان وكلما مرت قبيلة قال أبو سفيان العباس يا عباس من هذه؟ فيقول سليم فيقول أبو سفيان ماري وسليم ثم تمر القبيلة فيقول يا عباس من هذه؟ فيقول هذه غفار فيقول ماري ولغفار ثم مرت أسلم ثم مزينة ثم جهينة ثم أشجع حتى مرت كل القبائل ما تمر قبيلة إلا سار عباس عنها فإذا أخبره قال ماري ولبني فلان مرور الكتيبة الخضراء ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار ولا أحد معهم لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على نقطه القسوى وراءة المهاجرين مع زبير بن العوام رضي الله عنه وراءة الأنصار مع سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال أبو سفيان سبحان الله يعبس من هؤلاء قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والانصار فقال أبو سفيان ما احد بهؤلاء قبر ولا طاقة ثم قال والله هذا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيمة فقال العباس رضي الله عنه وإيحكى يا أبا سفيان إنها النبوة فقال أبو سفيان نعم نزع الرهاية من سعد بن عبادة فلما مرت الأنصار على أبي سفيان صرخ سعد بن عبادة رضي الله عنه وكانت راية الأنصار معه يا أبا سفيان اليوم يوم المنحمة اليوم تستحل الكعبة اليوم أذل الله قريشة فقال أبو سفيان العباس يا عباس يوم الزمار فلما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سفيان نداه قال يا رسول الله مرتب بخزة قومك قال لا قال لم تعلم ما قال سعد بن عبادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال قال قال كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وسعد ولكن هذا يوم يعظم الله في الكعبة ويوم تكس في الكعبة ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فنزع راية من يده وجعلها بيد ابنه قيس فالغاية تعطى الزبير بن العوام رضي الله عنه فكلا سعد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ راية من ابنه قيس مخافة أن يقع في خطأ فأخذها منه وأعطاها الزبير بن العوام رضي الله عنه فقد أخرج البزار في مسنده بسند صحيح على شرط البخاري على أنس رضي الله عنه قال كان قيس في مقدمة النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة فكلم زعض النبي صلى الله عليه وسلم ان يصرفه عن الموضع الذي فيه مخافة أن يقدم على شيء فصرفه عن ذلك وجزم موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري بانه دفعها إلى الزبير رضي الله عنه ذهاب أبي سفيان لمكة وأمرهم بالاستسلام ثم قال العباس لأبي سفيان ان جاء إلى قومك فأسرع ابو سفيان حتى دخل إلى مكة حتى دخل مكة وصرخ باعلى صوته يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فقامت إليه زوجته هند بنت عتبة وأخذت بالحياته فقالت اقتل الحميد الدثم الأحمس قبح من طريعة قوم فقالها لها أبو سفيان ويلك جاء بالحق فاسكت وادخلي بيتك وأقسم بالله لن لم تسلمي لتضرب عنقك ثم التفت إلى قومه وقال ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم فإنهم قد جاءكم ما لا قبل لكم به فمن دخل دار ابي سفيان فهو آمن قالوا قاتلك الله وما تغني عن دارك قال ومن أغلق عليه بابه وكف يده فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد نزول جيش المسلمين طوى، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيره إلى مكة حتى انتهى إلى طوى، وهناك عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظيم وترتيب جيشه فجعل خالد بن الوليد رضي الله عنه على المجنبة اليمنى ومعه أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينه وأمره أن يدخل مكة من أسفلها من كديه وجعل الزبير بن العوام رضي الله عنه على المزنبة اليسرى ومعه المهاجرون وكانت معه راية الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكتها من أعلىها من كداء وأن يعز زريته بالحجون ولا يبرح حتى يأتيه وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مقدمته قيس بن سعد بن عفان رضي الله عنهما ومعه الأنصار وجعل أبا عبيدة من الجراح رضي الله عنه على الرجالة. وعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمرائه لا تقاتلوا إلا من قاتلكم ونهاهم عن قتل النساء والصبيان وأن لا يجهزوا على جريح ولا يتبعوا مدبرا عشرة لا عهد لهم ولا أمان واستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من المشركين من الأمان وأمر بقتلهم وإن وجدوا متعلقين بأستار الكعبة وهم واحد أكرمة بن أبي جهل لشدة عدواته الإسلام والمسلمين وما ألحقه من أذى شديد بالمسلمين اثنان عبد الله بن سعد بن أبي الصرح وكان قد أسلم وكتب الوحي فأذله الشيطان فارتد ولاعق بالكفار ثلاثة مقياس بن صبابة وكان أخاه قتل خطأ على يد رجل من أنصاره رزوة من المصطلق فعطيت الدية ثم عدا مقياس على الأنصاري فقتله وهرب إلى مكة مرتداء أربعة عبد الله بن خطل وكان مسلما فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أحد الأنصار لأخذ الصدقة وكان معهما مولا له مسلم يخدمه فعدا على المولى فقتله لأنه لم يصنع له طعاما ثم ارتد وأخذ يهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر خمسة الحوير ثمن قيد وكان من أشد الناس عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم من مكه وكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره ستة هبار بن الأسود وهذا الرجل كان قد اعترض زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجرت إلى المدينة وكانت حاملا فضرب بعيرها فهاج البعير وسقطت زينب على صخرة وسقط حملها سبعة هند بنت عطبة وكانت من أشد الناس عداوة للمسلمين وهي التي بقرت بقن حمدة رضي الله عنه يوم احد ومثلت به. ثامناً سارة مولات لبعض بني عبد المضطري وهي التي أخذت كتاب حاط بن أبي برتاعة رضي الله عنه لتوصيله إلى المشركين. التاسع والعاشر قينتان لابن خطر وكان تات غنيا بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحافظ في الفتح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر كذلك دبا. كعب بن زهير بن أبي سلم الشاعر مشهور صاحب قصيدة بارة سعاد الثاني عشر وحشي بن حرب الذي قتل حمزة رضي الله عنه رواه أبو داود في سننه والطحاوي في شرح مشكلة الآثار بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستر الكعبة عكريمة من أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقياس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وأخرج الإمام أحمد في مصنده والترمذي والنفائي في السنة الكبرى بسند حسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد قتل من الأنصار أربعة وستون رجلا ومن المهاجرين ستة فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربين عليهم فلما كان يوم الفتح قال رجل لا يعرف لا قريش بعد اليوم فنادى مناذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا ناثا فماهم قلت وسيأتي تفصيل ما آل إليه أمر هؤلاء العشرة أوباش قريش في هذه الفترة قامت قريش ووبشت أوباشا لها وأتباعا من بني بكر وبني الحارث بن عبد مناف وهذين وأمرتهم أن يكونوا بأسفل مكة وقالوا نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا فلما علم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبو غيرة رضي الله عنه فقال لديك رسول الله قال اهتف لي بالأنصار ولا يهتيني إلا أنصاريه قال أبو غيرة رضي الله عنه فهتفت بهم فجاءوا فأطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون إلى أباشي قريش وأسباعهم فاخصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفاء دخول المسلمين مكة وشأن أهل الخندمة وتحركت كل كتيبة من الجيش الإسلامي على الطريق التي كلفت الدخول منها ولم تلقى أية مقاومة تذكر إلا خالد بن الوليد رضي الله عنه فقد مضى حتى دخل من أسفل مكة فلقياه صفانه بن أمية وعكرمة ابن أبي جهر وسويل ابن عمرو بالخندمة في جمع من أوباش قريش وأتباعها فمنعوه من الدخول وشاهروا السلاح ورموه بالنبل لهم خالد رضي الله عنه فقتل منهم قريبا من عشرين رجلا وانهزموا واستمر خالد رضي الله عنه يدفعهم حتى انتهى بهم القتل إلى باب المسجد فلما رأهم أبو سفيان بن حرب صاحبهم من أغلق بابه وكف يده فهو آمن فجعلوا يقتحمون الدوره ويغلقون أبوابها عليهم شأن حماس بن قيس وكان من بين الذين انهزموا حماس بن قيس من بني بكر، وقد كان قبل دخول المسلمين يعد سلاحه ويصلحه لقتال المسلمين فقالت لهم امرأته لماذا تعد سلاحك قال لمحمد وأصحابه قالت والله ما أرى يقوم لمحمد وأصحابه شيء قال والله إني لا أرجو أن أقدمك بعضهم فلما انهزم حماس وترضى دخل بيته وقال امرأتي أغلق علي بابي قال ما كنت تقول قال إنك لو شهدت يوم الخندم إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد قائم كالمؤتمه، واستقبلتهم بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمه، لهم النهيت خلفنا وهمهمة لم تنطقي في اللوم أدنى كرمة قتل خيل خالد رضي الله عنه وقتل من خيل خالد رضي الله عنه رجلان شذاعا فسلك طريقا غير طريقه فقتلا جميعا وهما كرز بن جابر الفهري وحبيش بن الأشعر الخزاعي وهو أخو ام معبد التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا فزعوا أبي سفيان بن حرب وجاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد رضي الله عنه يأمره أن يرفع يده عن القتل فلما قدم خالد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له لما قاتلت وقد نهيتك عن القتال فقال هم بدؤون بالقتال ووضعوا فينا السلاح وأشعرون باللبل وقد كففت ما استضعت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء الله خير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا عن السلاح إلا خزاعة من بني بكر فأذن لهم إلى صلاة العصر ثم صلى العصر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا السلاح التجمع في الخيف وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يتجمعوا في الخيف فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي ريبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر قال العلماء وكان نزوله صلى الله عليه وسلم هنا شكرا لله تعالى على الظهور بعد الاختفاء وعلى إظهار دين الله تعالى والله أعلم ولم ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم داره التي كان في مكه لأن عقيل بن ابي طالب باعها فقد اخرج الشيخان في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال زمن الفتح يا رسول الله اين تنزل في ذلك بمكه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل ترك عقيل من منزل؟ وكان عقيل ورث ابا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي رضي الله عنهما لانهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين قال الحافظ الفتح وهذا يدل على تقدم هذا الحكم أي عدم توريث المسلم الكافر في أوائل الإسلام ويحتمل أن تكون الهجرة لما وقع استول عقيل وطالب على ما خلفه أبو طالب وكان قد مات قبل الهجرة وكان أبو طالب قد وضع ياده على ما خلفه عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان شقيقه فلما وقعت الهجرة ولا مسلم طالب وتأخر إسلام عقيل استولى على ما خلف أبو طالب ومات طالب قبل بدر وتأخر عقيل فلما تقرر حكم الإسلام بترك توريث المسلم من الكافر استمر ذلك بيد عقيل فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وكان عقيل قد باع تلك الدورة كلها وفي قوله صلى الله عليه وسلم هل ترك لنا عقيل من دار؟ إشارة إلى أنه لو تركها بغير بيعن لا نزل فيها أول من وصل الزبير رضي الله عنه وكان أول من وصل إلى الخيف هو بن عوام رضي الله عنه ونصب عندها رايته وضرب الرسول الله صلى الله عليه وسلم قبة من أدم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير بما الله عز وجل نسال الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح العمل ويعفر لنا الزلل وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته